أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فهذا أول الشروع في كتاب الحج والعمر قال المصنف حفظه الله تعالى معنى الحج وحكمه وفضله أولا نعرج على تعريف الحج فقال الحج هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان مخصوص وفي زمان مخصوص التعبد لله تعالى بأداء هذه المناسك التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ان قال خذوا عني مناسككم فهذه المناسك التي سوف نشرع في تفصيلها وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في الاماكن المخصوصة التي سيأتينا ان النبي صلى الله عليه وسلم اختصها بهذه النسب وايضا في زمان مخصوص هو الزمان المعروف بأشهر الحج الذي يبدأ من شوال مرورا بذي القاعدة إلى نصف شهر ذي الحجة كما سيأتي هذا لمن يريد أن يبدأ في الإحرام بالحج فإنه يشرع له أن يحرم بالحج من أول شهر شوال هذا معنى الحج يقول. مكانة البيت الحرام جعل الله عز وجل البيت الحرام معظما وجعل المسجد الحرام فناء له وجعل مكه فناء للمسجد الحرام وجعل الحرم فناء لمكه وجعل المواقيت فناء للحرم وجعل جزيره العرب فناء للمواقيت كل ذلك تعظيما وتشريفا وتكريما لبيته الحرام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 لا شك أن بيت الله الحرام اختص بأمور كثيرة واختص بفضائل كثيرة فيشرع بعض الأمور الخاصة به ونعرض شيئا يسيرا على أهمية البيت الحرام وما جاء فيه من فضائل بمناسبة الكلام عن هذا يقول العلامة الفاسي في كتابه العقد السمين في تاريخ البلد الأمين يقول بنية الكعبة المعظمة مرات وفي عدد بنائها خلاف ويتحصل من مجموع ما قيل في ذلك أنها بنية عشر مرات أما البناء الأول فكان بناء الملائكة ثم بناء آدم ثم بناء أولاده ثم بناء الخليل ثم بناء من يسمون بالعمالة ثم بناء جرهم ثم بناء قصي بن كلاب ثم بناء قريش ثم بناء عبد الله بن زبير وأخيرا بناء الحجاج ابن يوسف الثقفي. بنية الكعبة عشر مرات لأن كل مرة كان يحدث بعض الأمور ومنها في آخر ما حدث الفتنة التي حدثت ابن عهد حجاج بن يوسف الثقفي وفتنة عبد الله بن زبير ورميه للكعبة بالمجانيق إلى غير ذلك فأعيد بناؤها أكثر من مرة حتى وصل ذلك إلى نحو عشر مرات في بناء مثلا بناء آدم للكعبة يذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قال أروى البيهقي في الدلائل عن عبد الله ابن عمر مرفوعا بعث الله جبريل إلى آدم فأمره ببناء البيت فبناه آدم ثم أمره بالطواف به وقيل له أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس لكن ابن كثير في التفسير ذهب إلى أن هذه الرواية فيها ضعف لأنها من مفردات ابن لهيعة والاجبه الله أعلم أن يكون هذا موقوفا لا مرفوعا عن عبد الله بن عمرو ويكون ذلك من الزاملتين التي أصابهما يوم اليرموك والتي كان يحدث بها من كلام أهل الكتاب دي مسألة برضو جيدة إنه معروف إن الرواية الرواية بالنسبة للصحابة حتى تأخذ حكم الرفع اشترط فيها بشروط منها أن يكون يتكلم بكلام لا يؤخذ من قبل الرأي وألا لا يكون معروفا. هذا هو الشرط الذي نحن بصدده الآن أن ألا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فعبد الله بن عمر ممن أخذ بذلك وهذه رواية تطبيقية يعني هذه الرواية يمكن أن تكتبوها في فائدة خاصة حين نعرج في درس المصطلح على مثل هذه المسائل يبقى عندك بعض الشواهد عليها يبقى قوله هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو ولعله مما أصابه من هذه الكتب التي أخذها يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب هذا بالنسبة لبناء آدم أما بناء إبراهيم للبيت فقد نص الله عز وجل على ذلك في كتابه فقال وعهدنا إلى إبراهيم والإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أن طهر بيتي قيل من الأوثان كما قال ابن عباس وقال الحصن أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس وقيل من قول الزور والرجس والعاكفين أي المقيمين فيه كما ذهب إلى ذلك قتاد السؤال أورده ابن جرير قال إن قيل هل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء هل لم بناه إبراهيم كان عند البيت شيء من ذلك الذي أمره بتطهيره أن طهر بيته هل كان هناك أوثان هل كان هناك النحو هذا وأجاب الطبري بوجهين قال الأول أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به قال ابن كثير وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام ويحتاج هذا إلى إثبات وهذا يحتاج إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الثاني أنه أمرهم أن يخلص بناءه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهرا من الشرك والريب. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له فمن أول ما اسس البيت اسس على التوحيد قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فقال ابن كثير معلقا على ذلك أي أرشدناه إذ بوأنا أي أرشدنا وسلمناه له وأذنا له في بنائه وقد استدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وإنه لم يبنى قبله يعني في بناء آدم خلاف لأنه الأثار التي وردت فيه محل نظر وقال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين علق ابن كثير فقال اول بيت وضع لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده كان هو البيت العظيم وقال عليه كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله قال ابن كثير معلقا أيضا وزعم الذي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا والصحيح قول علي أنها البوت كانت كثيرة لكنه أول بيت وضع لعبادة الله جل وعلا وفي الصحيحين ما يدل على ذلك فعن أبي ذار رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه أو رضاء ابن حجر معلقا أيضا في تتمة هذه المسألة كلام لابن الجوزي قال ابن الجوزي فيه إشكال لأن إبراهيم بنى الكعب وسليمان بنى البيت المقدس وبينهما أكثر من ألف سنة ومستنده في أن سليمان عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص مرفوعا بإسناد صحيح أن سليمان لما بنى البيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثه وفي الطبراني من حديث رفع بن عميرة أن داود عليه السلام ابتدأ ببناء بيت المقدس ثم اوحى الله إليه إني لاقضي بناءه على يد سليمان إذن هذه الأحاديث التي معنا تقول أن بيت المقدس بناه سليمان فكيف كان بين بناء المسجد الحرام وبين بناء المسجد الأقصى أربعون عاما وقد كان بين إبراهيم وبين داود عليه السلام وسليمان زمنا طويلا ثم قال ابن جازي وجوابه أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجد وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى البيت المقدس فقد روينا أن أول من بنى الكعبة آدم ثم انتشر ولده في الأرض تجائزا أن يكون بعضهم قد وضع البيت المقدس ثم بنى إبراهيم الكعب بنص القرآن وكذا قال القرطبي أن الحديث لا يدل على أن إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين اتبأ وضعهما لهما بل ذلك تجديد لما كان أسسه غيرهما إذن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين إلى أول البناء لا لمن أقام بعد ذلك البناء وشيده بالوجه الذي ربما يكون قد انتهى إليه كما تعلمون هذا فائدة عرجنا عليها سريعا في بناء البيت لا شك أن للبيت خصوصيات عظيمة أولها فيما يخص رؤيته رؤية البيت يقولون في كلام جميل حول رؤية البيت بيت خلق من الحجر وأضيخ إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال بيت من وقع عليه طرفه يتحقق له الغفران بيت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه فطوف بطوفة وشوط بشوطة وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله بيت ما ربح من ظن عليه بشيء بيت من زاره نسى مزاره وهجر زياره بيت لا تستبعد إليه المسافة بيت لا تترك زيارته لحصول مخافة أو هجوم آفة بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة بيت من وقع عليه شعاع أنواره تسلى عن شموسه وأقماره بيت ليس العجب ممن بقي عنه كيف يصبر إنما العجب ممن حضره كيف يرجع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل على البيت كل يوم مئة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين وهذا الحديث رواه ابن حبان في الضعفاء والبهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن كذا قال الحافظ العراقي في تخريج الأحياء واختلف حوله أئمة الحديث فبعضهم ذهب إلى تضعيفه فأبو حاتم الرازي ذهب إلى أنه حديث منكر ورواه الطبراني في معاجمه الثلاثة وقال البلقيني في فتاويه المكية لم أقف له على إسناد صحيح وقال التقي الفاسي لا تقوم به الحجة ونقل عن الحفظ ابن حجر أنه توقف فيه لكن حسنه مع العراقي المنذري والسخاوي قالوا إذا اجتمع طرق هذا الحديث ارتقى إلى مرتبة الحسن لكن ممن ضعفه كما تقدم ابو حاتم الرازي وذهب الشيخ الالباني الى تضعيفه هذا ملخص ما يقيل حول هذا الحديث حتى يعني ان استدل به علم من اين يأتي وجه الاستدلال من تحسين المنذري والعراقي الصخاوي وغيرهم من اهل العلم ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة 60 للطائفين واربعون للمصلين وعشرون للناظرين وللكعبة آيات بينات منها بقاء بنائها الموجود الآن وهو يقتضي أنه لا يبقى هذه المدة على ما بلغنا عن علماء الهندس علماء الهندسة يقولون إن مجرد بقاء هذا البيت على ما هو عليه منذ هذا الزمان الطويل هذه في حد ذاتها آية من الآيات سبحان الملك ومن المعلوم بالضرورة أن الكعبة المعظمة ما زالت الرياح العاصفة والأمطار الكثيرة المهولة تتوالى عليها منذ بنية وإلى تاريخنا الآن ولم يحدث فيها بحمد الله تغيير أدى إلى خللها. كيف لا وهو بيت يباركه الإله سبحانه وتعالى حج قوم من العباد فيهم عابدة فجعلت تقول أين بيت ربي أين بيت ربي فيقولون الآن ترينه إذا دنت المنازل زاد شوقي ولا سيما إذا دنت الخيام فلما لاح البيت قالوا هذا بيت ربك فخرجت تشتد تجري تهرول وتقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي حتى وضعت جبينها وجبهتها على البيت فما رفعت إلا ميتة وأي آثار تدهش القلوب قبل العقول ببيت ربي بيت ربي الحجر الأسود الركن اليماني مقام ابراهيم الملتزم المستجاب الحطيم الحجر تحت الميزاب زمزم ركضة جبريل ومع الاثار الطاهرة في فضائل البيت نأخذ وقف ايضا حتى نكون قد استوفينا مثل هذا حتى لا نعرج عليه حين الكلام على المسائل الخاصة بفقه هذا الباب فضل الحجر الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه النسائي كذلك وصحفه الألباني الحجر الأسود من الجنة والحجر الأسود بتقبيله تبيض الوجوه ويسعد من يأمه ويرجوه هو يمين الله في بلاده عنده تنسك العبرات وتذهب الحصارات وعن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم الحديث أخرجه الترمذي وصححه وذهب الألباني كذلك إلى تصحيحه في صحيح الجامع وغيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجر الأسود أشد بياضا من الثلج يعني في رواية أشد بياضا من اللبن وفي رواية أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا بني آدم فهي هذا سودت الخطايا الحجر وهو من الجنة وأنت من التراب ومن الأرض فانظر سودته وهو صلب أفلاء تنكس القلب إذا عصي وهو من لحم ودم إذا كان هو حجر وأصابه هذا وهو من الجنة فما بالنا وبال قلوبنا كيف لا تسودها المعاصي يقول المناوي في لطيفة لم يبيضه توحيد أهل الإيمان لأنه طمس نوره لتستتر زينته عن الظلمة فالسواد كالحجاب المانع من الرؤية أو لأن سوداده للاعتبار ليعرف أن القطايا إذا أثرت في الحجر ففي القلوب أولى فوقد صح أيضا عن ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن قال إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق اللهم من علينا لاستلامه والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا لجوب عطاء الملك ويا له من حجر كريم ميمون يأتي مسحه ضغفران الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث اخرجه البيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال, قال صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية ما مسه دعاهة الا شفي الله وما على الارض شيء من الجنة غيره اي عليل عليل القلب وعليل البدن الا شفي قال فريقه من العلماء إن الله لما أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ثم وضع هذا الميثاق في الحجر الأسود فأوضع إقرارك ألست بربكم في الحجر وأمرك بالحج لتستحي بالتذكير من نقد العهد جميل فالحجر صندوق أسرار المواثيق ومشتمل على حفظ العهد فاستلم استلام المقر الموفي بعهده لا تنسى عهده فإنه لا ينسك من الأمور الخاصة بالحجر لا شك هو تقبيله كما تقدم وقد قبل عمر الحجر ثم قال والله لقد علمت أنك حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وهذا الأثر في الصحيحين وقد ذهب العلماء إلى أن المستحب في التقبيل ألا يرفع به صوته حتى أن سعيد بن جبير قال إذا قبلت الرقي يقصد الحجر فلا ترفع به صوتك كقبلة النساء قال القاسم بن محمد رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى وقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم وعن عبد الله بن عمر أنه استلم الحجر ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله وهذا الأثر رواه ابن حبان واللظ له وإسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد وغيره قال ابن جريج قلت لعطاء هل رأيت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استلموا قبلوا ايديهم فقال نعم رأيت ابن عمر وابا سعيد وجابر بن عبد الله وابا هريرة اذا استلموا قبلوا ايديهم قلت وابن عباس قال نعم وابن عباس وحسبت كثيرا عددا من الصحابة تحب الجمع بين التسليم والتقبير للحجر الاسود السجود على الحجر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر هكذا رواه الحاكم وصححه وطاقه الذهبي قال محمد بن عباد بن جعفر رأيت خالي ابن عباس قبله وسجد عليه وقال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه وعن ابن عمر قال رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الفوائد الخاصة بالحجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلة فالتفت فإذا عمر يبكي فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات طبعا حدش عرف يوصل إن هو يعمل الكلام ده بالدرسي خالص يعني كان ابن عمر إذا استلم الحجر قال اللهم إيمانا وتصديقا بكتابك وسنة نبيك ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الركن اليماني فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام ع wings في مستجه وتنمذي وصححه الألباني الركن والمقام يا قوتتان من يواقيت الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام يا قوتتان من يواقيت الجنة تمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءة ما بين المشرق والمغرب وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن مسح الحجر الأسود وركن اليماني يحطان الذنوب حطا وعن ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين يشير إلى الركن اليماني وإلى الحجر الأسود وخرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني وأنه كان يقول بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الدهلوي وإنما خص ذلك بالاستلام لما ذكره ابن عمر أنهما باقي يعني على بناء إبراهيم عليه السلام دون الركنين الآخرين فإنهما من تغييرات الجاهلين توائد المستزم هو ما بين الباب باب الكعبة والحجر الأسود يعني مش تحت الباب ما بين الباب باب الكعبة والحجر الأسود هكذا على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفاسي في العقد السمين يستجاب الدعاء فيه وجرب ذلك من زمن ابن عباس الى عصرنا ان الدعاء مستجاب عنده المستجاب وهو ما بين الركن اليماني والباب المسدود في ضبر الكعبة قال الفاسي روينا في استجابة الدعاء فيه خبرا في مجاب الدعوة لابن اب الدنيا الحطين وهو ما بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وزمزم والحج وقيل إن الفطيم هو الموضع الذي فيه الميزاب وهذا مذكور في بعض كتب الحنفئ رسالة ذكرت عن الحسن البصري أنه ذكر خمسة عشر موضعا يستجاب فيه الدعاء في الكعبة أولها عند الملتزم وتحت الميزاب وعند الركن اليماني وعلى الصفا وعلى المروة وما بين الصفة والمروة وبين الركن والمقام وفي جوف الكعبة وبمنا وبجمع وبعرفات وعند الجمرات الثلاثة هذه أربعة عشر موضعا والظاهر أنه سقط منها موضع لعله أن يكون خلف المقام حتى يكون قد أتينا بكل مكان في الكعبة تقريبا ومن المواضع التي يرجى فيها استجابة الدعاء في المسجد الحرام باب بني شيبة وباب إبراهيم وباب النبي صلى الله عليه وسلم وهو باب المسجد الذي يعرف الآن بباب الجنائز لا أمل من الكلام حول يعني فضائل البيت لكن نكتفي مثل هذا لأن ال الكلام يطول ونعرج على الكلام المصنف في محاسن وأسرار الحج قال محاسن وأسرار الحج الحج مظهر عملي للأقوة الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية حيث تذوب في الحج خوارف الأجناس والألوان واللغات والأوطان والطبقات وتبرز حقيقة العبودية والأقوة فالجميع بلباس واحد يتجهون لقبلة واحدة ويعبدون إلها واحدة هذا مقصد شرعي أصيل وهو مقصد الوحدة ومقصد الإخاء مقصد الترابط الذي يكون بين المسلمين فإنما المؤمنون إخوة فينبغي أن يتحقق في الحج مثل هذا المظهر لذلك حرج تحريجا شديدا من الرفث والفسوق والجدال في الحج وينقض ثواب الحج مثل ذلك حتى تلتئم القلوب عادة الاختلاط يؤدي إلى بعض الاحتكاكات ويكون من الناس ما يكون من غضب ومن ومن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم فإذا ففي الخلطة اذى ولكن ندبنا إلى تحقيق هذه الاخوه من خلال هذا النوع من الاختلاط والترابط. ونهينا عن كل ما يفسد ود هذه الترابط فلا يجادل لا يتكلم كثيرا لا يخوض مع الناس في أمور يعني تختلف الثقافات وتختلف الأفهام وتختلف التضائع فمثل ذلك لا يجادل لا يفحص في قول فلا يسقض ولا يعلي صوته ويشتد ويغضب فمثل هذا ينقضه وإنما يكون هينا لينا إن المسلم الهين اللي يحرم جسده على الناش هذا أول أمر الأمر الثاني الحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصور تربيا والتزكيه هنا مقصد آخر أصيل فيتعود على الصبر ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله من أول ما يلبس الإحرام يلبس الأكفان يرتحل إلى الله عز وجل لذلك يعني يسمونها الرحلة الى الله الحج فالرحلة الى الله تحتاج الى امور وهذا المعنى سوف نلاحظه في النسك حال وصف الحج من بداية يلبس الكفن يطوف بالبيت يمشي ويسعى والسعي فيه كأنما يتردد بين كفتي الميزان يوم القيامة وهكذا ستجدون في كل موقف من مواقف الحج في كل نسك أسرار ومعاني عظيمة يذكر الله عز وجل بها العباد بهول يوم القيامة وهو عندما تدخل الحج تقول كأنه يوم الحج سبحان الله أو ما تمر ترى الناس هكذا هذه الملايين واقفين متوجهين قاصدين رب العالمين تظن أنه يوم الحج يستشعر فيه لذة العبودية لله ويعرف عظمة ربه وافتقار الخلائق كلها إليه هذا المعنى أظنه كذلك لا بد أن يكون يمر على أفئدة العباد وهو يرى هذا الزحام الشديد يقول لا شك عبادك سوايا كثير وليس لي إلا أنت. يعني ستجد المكتهد في عبادك اكتهادا عظيما شديدا تحتقر عبادتك معه ستجد المنفق انفاقا عظيما تحتقل نفقتك معه ستجد من يسعى في قضاء حوائج المسلم سترى من هؤلاء الملايين من هم افضل منك بمراحل فحينئذ تنظر انت الى نفسك والى عملك فتقولها كذا عبادك سوايا كثير. مش انا بس ده في احسن مني مراحل و... وانا كنت فاهم نفسي حاجة احيانا يمن العبد بعمله حسب ان هو في وسط الناس هو بزداد في وسط مثلا حيه أو منطقته وهو مكتهب فحين يرى اجتهاد الآخرين حينئذ لا يرى لنفسه شيئا وقد قال كلمات جيدة عظيمة لعل هذا من أسرار هذا الزحام قالوا أرجى عمل للقبول عمل لا تراه عينك ولا تحدث به نفسك بل تحتقره في جنب النعمة فحين إذن حين تجم هذا الزحام الكبير وتستشعر الاستفاء لأنك استفيت من نصف مليار و مليون لتكون في وسط هؤلاء الأربع مليون مثلا هذا نوع من الاستفاء العظيم والاجتباء الكبير فحين إذن ينكسر قلبك دروس تربوية عظيمة تحصل بالحج ومنها أيضا أن الحج موسم كبير لكسب الأجور تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات يقف فيه العبد بين يدي ربه مقرا بتوحيده معترفا بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه فيرجع من الحج نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه وفي الحج تذكير بأحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعبادتهم ودعوتهم وجهادهم واخلاقهم وتوطين النفس على فرق الأهل والولد هذه جميلة نايت يعني توطين النفس على فرق الأهل والولد لأن كثيرا من الناس تكون تعلقاتهم هكذا ما يقدرش يعني متعلق جدا بأسرته هذا التعلق يفسد عليه قلبه لا ينبغي أن يكون هناك تعلق بغير الله حتى ولو كان تعلق بالأهل بالعائلة بالأمة بالأب بالأخ بالاخت، أو تعلق بالزوجة تعلق بالولد هذا التعلق لا يصح. أحبب من شئت فإنك مفارقه كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارقه فلا ينبغي أن تولي الاهتمام بهم وتترك رب العالمين. والحجر ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم وما هم عليه من علم أو جاهل أو غنى أو فقر أو استقامة أو الحراف هذا النوع من الترابط يحدث هذه المعاني الكثيرة هناك في موضوع أسرار الحج أيضا نفة يسيرة نذكر بها من كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعة الشافعي. عقب بابا سماه في الرقائق المتعلقة بالحج وفي أسراره التي هي تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر يقول قد قيل الحج حرفان حاء وجين فالحاء حكم الحق والجين جرم الخلق فالإشارة إلى أن الحق يغفر للحاج أنواع جرمهم تأويلات كثيرا ما يصنعها بعضهم لكن مثل هذا سكت عنه السلف وإن ذكر فيذكر هكذا يعني من باب الملح ليس أكثر لكن لا يعول عليه كثيرا يقول اعلم أن الناس في الشوق إلى مكة على ستة أقسان القسم الأول من تكون وطنا له فيخرج عنها ثم يشتاق إلى وطنه الثاني من يذوق في تردده إليها حلاوة ربح الدنيا فذاك يتوق إلى الربح لا إلى مك لكنها لما كانت سببا طاق إليها يروى أنه حج رجل من أهل الصلاح فرأى فيما يرى النائم كأن أعمال الحج تعرض على الله عز وجل فقيل فلان فقال يكتب حج فقيل فلان فقيل يكتب تاجرا حتى بلغ إليه فقال يكتب تاجرا قال فقمت من نومي فقلت ولما ولست بتاجر فقال بلى حملت كبه غزل تبيعها على اهل مكه الكلام يعني هو لا شك ان هناك شهود منافع في الحج لكنها لا يوليها هو أصل الاهتمام ليست نياته في ذلك زي بقى دلوقتي ليه اللي حج وبرضه هناك يعني نقدر نجيب لنا الجهاز الفلاني او الملابس الفلانية برضه يعني من اصل النية انه برقاءة خاصة انك الحج يعمل دلوقتي بيعمل كذا فالواحد حتى يجيب له حجتين ولا حاجة يرجع بيهم يعني يبقى الموضوع اتهان شوي عليه في وجود ذلك في اصل نيته اشكال المفترض أنه يذهب بكل بكليته إلى الله عز وجل وهذه أمور تأتي بعد ذلك تبع، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إذا بخدنا كام الدرس نصته، واحد من تكون وطنا له هي أهو من أهل مكة، فيخرج عنها ثم يشقق إلى وطنه، ودعا بعض الناس أو هو حتى لو هو من أهل مكة بالقلب يعني مش من أهل مكة بالمعنى. هو بقلبه قلبه اين قلبه في مكة فهو اذا رجع الى بلاده يقول كان لي قلب ففقدت يفقده الى ان يذهب الى مكة يستاق ويرجع نقل الفؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاولي كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي هذا هو منزله هو الكعبة بيت ربي بيت ربي الثاني يذوق في تردده اليها حلاوة ربح الدنيا يروح مكة ربنا يفتح عليه فيجمع بين الأمرين فهذا يطوق إلى الرحلة إلى مكة الثالث من يكون محصورا في بلده فيحب النزهة والفرجة أو ذو البطار الحج السياحي يحب النزهة والفرجة ويرى ما يطلبه في طريقها فينسى شدة يلقاها للذة يطلبها فهمتوا؟ ده هو أصلا قاعد يعني مستوحش في في بلده هو بيحب يتحرك كتير وبيحب يخرج وده حاصل بالضبط هو سبحان الله كانه بيتكلم تماما على احوال أهل عصرنا هو بيجي في موسم الحج اه بقى نروح نحج وبتاع وبرضه لما يجي في وقت الصيف ومصر نطلع نصيف في أوروبا ونعمل كذا هو بيحب يتحرك فكل وقت بيحرك فواض الناس الناس كلها متوجهه يلا بقى نروح ايه نروح كعبة برضه المنظر جميل وحاجة حلوة ويبقى الواحد كده برضه والمره الواحد ربنا يغفر له ذنوبه وكده يعني فمثل هذا ينسى شدة يلقاها بلذة يطلبها هذا لا يحب الحج إنما يحب الراحة حب اللذة الرابع من تبطن نفسه الرياء وتخفيه عنه بصوا كلام, كلام في غاية الدق تبطن نفسه الرياء وتخفيه عنه يعني هو نفسه نفسه بتخدعه حتى لا يكاد يحس به وذلك حبها لقول الناس قد حج فلان ولتلقبه الناس بالحاج فهو يتوق الى ذلك وتبهرج عليه يعني ويضيع ذلك وهذا من دقائق الغرور شوف كلام الناس ان هو لو هو جيت قلت له انت طالع ليه عشان ربنا يغسر لي ويتوب عليا ده انا مقصر ومزنب و... وهو من جواه يعني لو رجع ومحدش قال له دي يجدها في نفسه يعني الحج فلان يعني يجي بعد كده يقول له ازيك عامل ايه ربنا يتقبل يا رب تعمل يقول لهش الحج ما احنا كنا صرفين اردين تلاقي خمسين الف جنيه عشان خاطر ايه هذه يحكى عن بعض السلف ان رجلا جاءه فقال أريد الحج فقال كم معك قال ألف درهم قال أما حجزت قال بلى قال فأنا أدلك على أفضل من الحج اقض دين مدين فرج عن مكروه فسكت قال مالك قال ما أريد إلا الحج قال إنما تريد أن تركب وتجيء ويقال قد حج فلان يعني لما يجي يتقال له طب أقول لك على حاجة أعظم من الحج ده بقى اختبار دقيق جدا لهذا الموضوع يتقال له أفضل منه بكثير النبي صلى الله عليه وسلم رغب في كذا وكذا وكذا وقضاء حجس المسلم ده أعظم من كذا و و و فيبقى أنت إن شاء الله أجرك اعظم لو قضيت كذا وكذا يقول لك لا يا عم أنا عايز حك. أنا عايز أروح أشوف الحاجات دي أنا مش عارف إيه أنا عامل كذا كذا كذا يبقى هو لم يرد ذلك هو أراد أن يقال له وقد قيل القسم الخامس. من يعلم فضل الحج ويتوق إلى ثواب الله عز وجل خاصة وهذا هو الغاية في الإخلاص يعني كل ما في علم تهفو إليه نفسه عايز تحجي ليه عشان ربنا يعلم بقى هو ده اللي بيطلع من جوه قلبه ليس شيء آخر استشعر ذنوبه خائف من لحظة الحساب يريد أن يدخر هذه الأعمال لهذا اليوم العصيب السادس شوق عام ليس له سبب من الأسباب المتقدمة إلا أن فيه شائدة من القسم الذي قبله هو مشتاق إن سبب هذا الشوق دعاء إبراهيم عليه السلام فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم أي تحن اليهم يروى أن الله عز وجل يلحظ الكعبة الشريفة في كل عام اللحظة في ليلة نصف من شعبان فعند ذلك تحن إليه قلوب المؤمنين كذا أورده البيلمي في المسند وليس عليه دليل يعني تكلموا في سبب هذا النوع من الشوق العجيب الذي يكون في الأفئلة تجاه البيت العتيق قيل لذنون أين أنت من قوله ألست بربكم قال أنه بأذني تسمعها كانه باذني خرجت أم ايمن بنت علي امراه الشيخ ابي علي الروزباري من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء والجمال تمر بها وهي تبكي وتقول وضعف وتنشد على اثر قولها فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد وما بال رعمي لا يهون عليهم وقد علم أن ليس منهم بد تقول في معنى الكلام سبوني قلبي متعلق بيهم برش كيف هذا وهذا ليس بيدي هذا في قلبي وتقول هذه حصرة من انقطع عن البيت فكيف تكون حصرة من انقطع عن رب البيت واعلم ان الباعث على الشوق الخالص الى ثواب الله تعالى بالحج هو الفهم والتحقق بان البيت الذي يقصده هو البيت الذي جعله الله تعالى مسابة للعالمين وامنا للخائفين وأودع فيه من سره ما شهدت به ألسنة الوجود وشاهدته أسرار العارفين وأمر خليله إبراهيم بتطهيره للعابدين وشرفه بإضافته إلى نفسه فقال وطهر بيتي وكفاه بذلك شرفا وفخرا وبه على, على سائر البقاع عظمة وقدرا ووضعه الله تعالى على مثال حضرة الملوك المرجوة لنيل المطالب فقاصده قاصد إلى الله تعالى والوصول إلى الله تعالى بالعمل بالطاعات إنما يقطع الطريق إلى الله بالقلب لا لا بالجسد ولا بالجوارح، والإقبال على الله تعالى في الحركات والسكنات والتجرد الاستيحاش الابتعاد عن سائر المخلوقات والتوبة عن سائر المخالفات وحق التائب انه مهما ذكر الذنب جدد التوبة لانه من حصول الذنب على يقين ومن الخروج من عقوبته على شك فحقه ان يكون هكذا شوف هو بيكلم بقى بص قلبك بيتحرك ازاي هو مشغول كل شغله دلوقتي ليه ذنب هل غفره وان يجعل ذنبه نصب عينيه وينوح دائما عليه حتى يتحقق انه غفر له ولا يتحقق امثالنا ذلك الا بلقاء الله ويغلط كثير من الناس فيحجون بيت الله طالبين رضا الله ورحمته بما قد يجلب سخطه ونقمته كيف هذا؟ فيصرون على ارتكاب السيئات ويبالغون في التباهي والتزين بالمحرمات حتى يلبسوا الجمال الحرير والذهب وهذا لعمر الله من أقبح المنكرات وما هكذا أمر الله أن يحج بيته الكريم قد قال الله رب العالمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الأليم ولقد خرج بعض الصالحين في عصرنا من مصر إلى الحج فوصل إلى البركة وهي مرحلة مكان من الاماكن ثم رجع لما رأى المنكرات لما ذهب فوجد الناس هكذا رجع مرة أخرى قال ما هكذا حج؟ وخرج بعض الصالحين من مصر إلى الحج فوصل إلى العقبة ثم رجع لما رأى ولعمري إنهما لمعذوران في هذا الإياب لقوله واتقوا فتنة لا تصيبذن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فأهم ما يهتم به قاصد الحج إخلاصه لله تعالى وحده فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نكارة اخرجه الامام احمد والترمذي وابن ماجه انه قال اذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه نادى منازل من كان اشرك في عمل له لله تعالى احدى فليطلب ثوابه من عند غير الله فعلم الله اغنى الشركاء عن الشرك ولكن في الصحيح حديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه غيره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 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعف أغبر أكذا شأن الحاج يمد يديه إلى السماء أشعف أغبر يعني كمان لحقته مشقة الحج مش بقى كمان اللي يطلع في الحج المطرف ده يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له فكيف لمثله أن يستجاب له إذن هذان الأمران ينبغي أن يلاحظهما من قصد الحج الأمر الأول التجرد والإخلاص والأمر الثاني التحرز في أمر النفقة لا شك أن أسرار الحج تحتاج إلى وقفات ووقفات نستكملها إن شاء الله تعالى في الغد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك